قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذكرون يذهب ويظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ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 وَمَا سَجَدَتْ لِلَّهِ إِلاَّ مَا أَمَرَ بِهِ قَفْرَ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هم مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اجعلتم سقايه الحان jiwa imana al masjid al haram kaman amana bil lahi wal yawm la yastahuna inda Allah ويل للغيب اموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفا